وَإِنَّ لَوْمُ اشْتَبِعُ مَا أَنْتَرَى بَلْ نَشْتَبِعُ مثلوا لكنهم لا ولا يجتهدون وبثروا الذين كفروا كمثل الذي ينعقد ما لا يسمح الا I'm أولئك ما يقصدون في بكونهم الذي لحساب بالحق وإن الذين اقسلوا كل حساب الذي شقاكم بعيد ليس يجروا أن تولوا والمغرب ولكن الجرى ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائفة والكتاب والملائفة والكتاب والنبي وحات المال على حبه والموقون بعملهم إلى عهد في البتاء والصراء وحين البت أولئك الذين وأولئك <تصفيق> يا أهل الذين آمنوا في القتل. فجاء ولكم في القصاق حياة من لعلكم أن تقوم اجب عليكم في العالم إن ترى فخيراً وفية الوالدين والأقربين المحروف حقاً على فمن بس له ما سمعه فإنما وَعَلَى الَّذِينَ نَبَتْنَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم قد أخوتاً إذا تعاني يُسَبِّحُ لَهُ يَوْمًا وَلَيْلًا وَهُوَ And عليكم واتقوا الله واحلموا أن الله مع في لَوْ إِنَّ اللَّهَ ارسكم حتى يغلب الهجي محل لك فلنسان منكم مريضاً من من أو جيئاً من رأسه ففكية من أو صدقة أو نسخ، فلا أنتم فمن تمسى عن عمر إلى الحج فمن تنسى عن الحج. ومن لم يجد إِلَّا اللَّهَ مُنَزِّهِينَهُ في الحج وَقَدْ قُلْنَا إِنَّ تلك ذلك لمن لم يكن أهله أعبر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله تزيد العقاب هل أردت أردت محلومات فمن بعضهم الحج فلا يرطف ولا وما اسلموا الله وتجودوا فان قدر الزاد التقوى واتقون يا قل انباب ليس عليكم جناح الانباب قدروا فصلا من ربكم فإذا أصدتم من وَمَا أَكُنُ يُضِلُّ عَنكَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ فانتروا ودرس لكم أعباءكم أو أجد ومن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصل آخرة حسنة وصل على هو الذي ما تجد واللله الشريء فَمَنْ تَعِجَّ لَهِ يَوْمَا فَلَا إِسْمَ وَمَنْ تَأْخُرَ فَلَا عَلَيْهِ مَنْ اِسْتَقَى أَنَّكُمْ والنمات من يحذبك قوله في الحياة الثرياء يدو الله عظاما في قلبه وهو وَالْحِلَالَ وَالْقِلَالَ له وَالْحَسَدَ وَالْحَسَدُ الْمَرْضُ وَالْمِنْفَعَةُ وَالْمَرْضُ وَالْمِنْفَعَةُ وَالْمَرْضُ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ والله لِتَسْكُنُوا فِيهِ يا مُبْصِرًا الذين آمنوا بخلوق فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ تجعوا أقوات <في> الشيطان إنه <إن <له لكم عجل> <فإن> Oh, and Allah, I إلا الله ترجع الأمور اللحمة الله بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب ظن للذين دخل حياة الدنيا والخوم الذين آمنوا والذين استفعوا فوقهم يوم القيامة والله يرضك من يزاء بغير عساء ان يحكم بين الناس كن مغتلفوكين وما اغتلفتن الا الذين اوتوهم ما جاءتهم فهدى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ that you will enter into the world and what you will do is يقول الرسول والذين آمنوا معه متى الله الَّذِينَ وَانَئَ وَالْأَغْرَضُونَ وَيَسْمَعُونَ مِنَ الْقِصَصِ وما وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ أتب عليكم القفال وهو قوم لكم وعسى أن شيئا وهو قوم لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر والله يحلم وأنتم لا تحلمون عن سبيل الله والحفر الدني والمسجد الحرام والإخراج أهل منه أكبر عند الله ورشونكم حتى يرزوكم عن جيهكم بمستقاء ومن يرزج جنكم عن جيه منه فيبسوا وكافر فأولئك أدرى. أعمالهم في الدنيا والآخرة وهلئك أصحاب الله فيها وصالحون هُوَ مَنْ أَمِنَ وَمَنْ They will so... وَلَوْ تَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي النَّفْسِ لَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ وَلَوْ عَلِمَ دوارين ويحب المتضبين نساءكم أن وارتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوا وبصر المؤمنون ولا تجعل الله أعوضة الألمانكم أن تذوروا فاتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمع عليم لا يؤاخذكم الله بالذوق ان املكم ولا تجي O Allah, keep me safe, keep me safe, keep me safe. O Allah, I ان الله غفور رحيم وان عجلوا الصلاه فان الله سميع والمطلقات يُنفقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ فإن طلقها فلا يزنح على الماء أن يترجعها إلا أن الله وفيك um ولا تستخلوا آيات الله وجواً ولكوا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الفداد والحكمة وعلكم جد الله واخذلوه الله بكل شيء عليم واذا ضللت من شاء فبلغن فلا أسوأ لهم إلا قرابا بينهم بالمعروف فأنت يعود من, من كان منكم يؤمن بالله والسوء الآخر ذلك أجى لكم وأطيب والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوعدات ينبعن أولادهم ما أولى كان لي من أراد أن يكون موضعه ولا مولود له دونا ودونا جل معه لا تكلم الله أهلا قبار ووالدة في ولدها ولا مرض له في ولده وعلى الوالك فلا جناح عنهم وإن أردتم أن تستردعوا فلا إلا سلمتم ما واتقوا الله واحلموا أن الله بما تحملون بصير والذين يتوفون منكم ويجرون أجواجا قال تصمد انقض من لا اوبعد اسن وعثرا فتن بان عليكم فلن نعلن انكم تومن وَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ولا مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ تقولوا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ولا ما الكتاب أن الله يعلم ما في أفسدكم فعدوه، وأعلم أن الله غفور عظيم. لا جمعان لكم إن قلقت النساء ما لم تمسن أو تبلغن فاذهبوا وما قدوا وعلى المخفر قدوا مدى عندي المحروف على المحسنين وإن طلقتمهم من قبل أن تمشتوهن أو قد طرستم لهم خريبة فمنهم ما طرستم إلا أن يعطون أو يعطوا الذي يديه عقدة وان تحسوا اقرار التقوى ولا تنسوا الفضل ثم لا الله مهما تحمدون بقيل حاصروا قَالَ أَتُسَاوُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَأَخْرَجْتُمْ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ بَلْ هُمْ فِي وَمَن يَقُولُ وَيَلْعُونَ أَزْوَاجَهُ وَسَيِّئَنَ الْأَزْوَاجُ مِن مَّتاعٍ فإن خرجنا فلا يجمع عليكم فيما فعلكم أنفسهم من محروف والمطلقات متاع من ذي المحروف حصا على المستقيم فلا يتبين الله لكم آيات لعلكم تحسنون أَلَمْ تَرَ إِلَّا الذين يُنَجُّوا أبي ملك ولم يكسى من المال. قال إن الله صفاه عليكم وجعل بشره. إِنَّكَ لَلَّيْمُ أُشَدِينَ في الكروس نفضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وارفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البجنات وأيجناه بروح القدس ولو جاء الله مطفة للذين من بحثهم من بعث ما جاءت البينات ولكن فنسوف منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقفدا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأذي يوم لا بيع فيه ولا كله ولا شفاعة والكاثرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ ولا نوم له ما في ما هو وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أدم وما خلفهم ولا يحيون بشيء من علمه إلا بما شاء. وَفِي عَقْرِ والسماوات والأرض ولا يغوزه حبهما وهو العظيم العظيم لا في الدين قد تبين الرشد من الغل فمن يسكر فَهُوَ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ كَمْ سَتَبِلُ الرُّوْحِ وَالصَّالِمِ الصَّالِمَةِ وَاللَّهُ شَنِيعُ الْعَالِمِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ من الولمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الصوت يفعجونهم من النور إلى الولمات أولئك أصدقون مالب فيها خالدون فلم تر إلى الذي حاج إِذْ في رب أن الله المسلم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال أنا, قال أنا قال إبراهيم فَإِنَّ وأميت قال شمس من المجلس فازجي من المغرب فبنت الذي سقط والله لا يهدي القوم أو كالذي مر على خرية وهي خرية على أروسها قال أما يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عالي ثم بعثه قالتا لذبت قال لذبت يوما أو بعض يوم قال بل لذبت لأتعام قوضر إلى طعامك وشرابك لم يتسمى وعور إلى حمالك ونجعلك آية للناس وعور إلى العظام كيفا نرشدها ثم نجسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم بأني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال فلا ولا شر ليطمئن قلبي قال فقذ أربعة من الطير قال فخذ اودعه من الطيب تون اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك تحيا واحلم أَنَّ اللَّهَ لَعَنيدٌ حَنُون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة الأنبكة سبع سناك لكم كل شنبلة حبة والله ضاعق من يشاء والله واشع عنك لا يقدرون على شيء مما تكهوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالا ومبتغا ماوبات الله وتنسى من أوفين كن في جنات برب وتن أفضها وتن فأجد فإن, فَإِنْ لم يُصِبْهُ وَاقِعٌ ۚ والله بما وَاعَدْتَ مَن ويوجد أحدهم أن تكون له جمة من نخيل وأعمال تجري تحصل الأمهال فيها من كل مرات وأصابه مكبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصاهم في نار فقد كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتبسمون يا ايها الذين ما تشبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وَلَا ولا تيمموا القبيس منه تنفقون ولستم بآخذوه إلا أن وَاحْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَلُيُّ الْحَمِيدِ الزيطان يعجكم الفقر ويأسلوكم بالتحجاة والله يعجكم مغفرة منه وفضلا والله واسح بالعليم يؤدي الحكمة من يشاء ومن يؤس الحكمة فقد أوتي طيرا كثيرا وما يذكر إلا أبص أون لبكم من نذر فإن الله يعلم وما للوالين من أخطاء إن تبدو ما هي وإن وتؤسوها الفقراء فهو خير لكم ويفكر عنكم من شيئاتكم والله بما تأملون قدير ليس علم شوداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجهنا وما تنفقوا مِنْ خيري وفق اليكم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين اخسروا في جبين الله لا يجب تطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجامل أغنياء من التعفق تعرضهم بكما هم لا يجعلون من مازئ الحافا وما تنفقوا من خير تَمُوتَ الله به اللَّهِ الذين ينفقون أموالهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون <تصفيق> الذين ياكلون البال يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبثون سيقوم المشر ذا لا أنثى أن نوم قال إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وأهو من الربا فمن جاء. تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ ما سلف مَاءٌ فَأَخْرَجْنَا الله ومن عاد أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ الله أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ صدقا والله لا يحب كل كفار الاكيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا وآته الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا من الغباه كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأسلنوا بعرض من الله ورسوله وإن يَبْغُونَ بِطَالِبٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ لَا تَمْنَعُونَهَا تظلمون تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا وأن تصدقوا غير لكم إن كنتم تعلمون وادقوا يوما ترجعوا لكم إلى الله ثم توفى إما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدايهم إلى أجر فاكتبوا وليكسب لكم كاتب بالعجل ولا يأبى كاتب أن يكسب كما علمه الله واليمن الذي عليه الحق واليسق الله ربه ولا يبقى فيه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل له الولي واستشهدوا جنجا من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلوا وبرأتان ممن ترضون النشو ترجع إخداه من عند الضعي وأكوم الإسجادة إلا أن تكون آخرة بينكم قل ان لا تشتبوها واسعدوا اذاك لا ولا يضار وكاتب ولا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سبا ولم تجدوا كاتبا بوذا ضب فانظروا اين الذي كنا الله توني ولا يشته لا ان ثم فانه يجل قلبه والله بما تحملون عليه لله ما في السماوات وما في الارض وإن يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ حُكْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَأَنْتُمْ تَسْتَعْجِلُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَ بِغَيْرِهِ ۖ وَقَدْ الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قلوا الآمن بله وملائكة لا نفرق بين وقالوا سمعنا سَخَّرَ غفرانك ربنا لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ لا بِأَمْرِهِ الله مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ لها ما كسبت وعليها ما اشتسبت ربنا لا تآخذنا إن نشينا أو أخضحنا ربنا ولا تحمل عليها فهو على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاق لنا به هو عنا واضح لنا وارحمنا أنت مولانا قلتنا على القول